الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم واباح وحضر وابتلاه في بداية النبوة بمدارات من كفر فدخل دار الارقم فاختفى واستتر <تصفيق> إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر وصلوات الله وسلامه عليهما هطلت الغمائم بتهتان المطر وهدلت الحمائم على أفنان الشجر وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بحضراتكم مرة ثانية بعد هذا الشهر المبارك أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته وأجف إلى الحضور اليوم خاصة بشرى لعل ذكرتها قبل ذلك في مثل هذا اليوم من العام الماضي وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العباده العبادة في الهرج قال العلماء العبادة في الهرج يعني العبادة عند انشغال الناس وانصرافهم. هذه أعظم العبادة أجرا عند الله الناس لا زالوا في دهشة العيد لم يتفرغ أحد منهم لمثل هذا الخير أو لم يفكر كثير منهم بعد في حضور مثل هذا الخير فأنا أقول لمن وفقه الله جل وعلا هنيئا لك الأجر فأنت فعلت طاعة من أحب الطاعات إلى الله جل وعلا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنك سعيت لطلب العلم عند انصراف الناس وانشغالهم فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يعلي همتنا وإياكم في طلب العلم وتحصيله وأن يجعل ذلك شاهدا لنا بخير عند ربنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما رواه مسلم في الصحيح وقبل أن أذكر الحديث أبين المقصود بجوامع الكلم جوامع الكلم أو جوامع الكلام هو الكلام القليل المبنى الكثير المعنى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم وهذا من ضمن ما خص به وميز به عن سائر إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أن الله أعطاه من بينهم جميعا جوامع الكلم فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعبر عن المعنى الضخم بكلمة أو بكلمتين وتجد الكلمة هذه أو الكلمتين تصيب كبد الحقيقه وتخترق الطريق إلى قلب السامع كيف لا تدري وجوامع الكلم الذي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان القسم الأول جوامع كلم القرآن وجوامع كلم السنة يعني ليس المقصود أعطيت جوانع الكلم أي في احاديثه فقط لا بل في القرآن أيضا فجوانع الكلم التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان القسم الأول مما في القرآن كما قال ذلك الحافظ العلامة شيخ الحنابلة في عصره ابن رجب الحنباني رحمه الله قال وجوامع الكلم الذي أعطيها رسول الله قسمان القسم الأول ما في القرآن الكريم كقول ربنا جل وعلا مثلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى غير هذا من الآيات والقسم الثاني ما أعطيه رسول الله من لفظه هو أي من السنة يتكلم بالكلام قليل المبنى كثير المعنى الذي قد تعبر عنه في مجلد أو أكثر وهكذا فهذا الحديث الذي بين بين ايدينا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي خص بها وهو ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ويقال البجلي رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار إذ طلع علينا جماعة عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجتاب النمار او قال العباء متقلد السيوف فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه فقام فدخل بيته ثم خرج ثم أمر بلالا فأزن لصلاة الظهر واقام ثم صلى بالناس ثم خطبهم فحسهم على التقوى ثم قرأ الآية التي في صورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قرأ الآية التي في صورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال جرير فقام رجل من الأنصار فجاء بصره من ورق أي من فضة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت فتتابع الناس حتى رأيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين الأول من طعام والآخر من كساء حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنه حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا هذا الحديث المبارك الحديث العجيب الذي يضع لنا اصولا واضحة كالشمس وفوارق بين السنه والبدعه وبين الاعمال التي يقصد بها العبد التقرب وهي عاريه عن ادله الشرع اتصنف من السنن ام تصنف من البدع هذا الحديث يرويه لنا جرير وجرير بن عبد الله من الصحابة الذين كانت لهم مكانة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رأس قبيلة بجيلة باليمن ولما قدم على رسول الله مسلما بسط له رسول الله رداءه وقام واستقبله وقال للصحابة في استقبال جرير هذا إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه وهذا كان من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس أنه كان يعامل كل رجل وكل إنسان بما يصلح له إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه ومما يدل على فطنه جرير رضي الله عنه وإن كانت القصة تكلم فيها بعض أهل العلم بالضعف أو نحو ذلك ما يذكر أن عمر رضي الله عنه كان جالسا وهو أمير المؤمنين بمحضر من الصحابة فشم رائحة كريهة فقال عزمت على صاحب الحدث أن يتوضأ فلم يقم أحد يعني كأن إنسان, كأن إنسان أخرج ريحا واستحى أن يقوم لكن طبعا هذه القصة كما قلت ضعفها الإمام الزهبي أو غيره فقال عزمت على صاحب الريح أن يتوضا فقال له جرير رضي الله عنه فعلينا جميعا, علينا جميعا فعزم يا أمير المؤمنين فقال عمر عليكم جميعا عزمت ان تتوضعوا لا زلت سيدا يا جرير لا زلت سيدا يا جرير جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحكي هذه القصه وهذه القصه انا ساقف معها وقفتين الوقفه الاولى نظرة مجملة مع هذه القصة والوقفة الثانية شرح هذه القصة النظرة المجملة هي الأدب لا بل ليس الأدب بل الدين الذي يجب أن نتعلمه في معرفة سبب نزول الآية أو سبب قول الحديث وهذه مسألة في غاية الاهميه والخطورة أن تعرف سبب السبب الذي من أجله نزلت الآية أو السبب الذي من أجله قيل الحديث لأن كثيرا من الناس احيانا يقطع الحديث أو الآية ثم يستدل بها على هوى عنده مخالفا لهوى الشرع لو أنه ذكر الواقعة أو الجو الذي قيم فيه النص لزال عنه الإشكال لزال عنه الإشكال وسيأتي لنا أمثلة كثيرة على هذا إذن لابد إذا كان للآية سبب نزول أو مناسبة أو للحديث مناسبة أو قصة قيل من أجلها لا لا تغفل هذه المناسبة ولا هذه القصة لأن ذكر هذه المناسبة يؤخذ منه أحكام يؤخذ منه أحكام من أول هذه الأحكام أنه لا يستدل بالحديث على كل شيء تريده أنت إنما يستدل به على ما كان موافقا للمناسبة التي قيل فيها فلا ياتي إنسان مثلا ويقول إحنا محتاجين نعمل مثلا حلقة ذكر كل يوم نذكره ما يسن حسن يقول الله الله يا لطيف يا لطيف تمام وتقول له هذا بدعة يقول لك من سن في الإسلام سنة حسن لا إبن لما تذكر الواقع التي قيل فيها النص يزول الاشكال وتعرف كيف ترد على صاحب البدعه الوقفه الثانيه ما ذكره جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار يعني اجتمع الصحابه يوما عند رسول الله في وقت صلاه الضحى وقت صلاه الضحى هذا الغالب أن كثيرا من الناس يكون نائما فيه يأخذ قسطا من الراحة بعد أن صلى الضحى مثلا أو صلى الصبح مثلا وقد يكون من الصعوبة بمكان أن يستيقظ في هذا الوقت لا سيما إذا لم يكن له عمل في الصباح فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهؤلاء الصحابه في مثل هذا الوقت هذا يدلك على عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه وهذا امر الله له وهذا أمر الله عز وجل لرسوله ان يهتم بالصحابه والا يعد عينه عنهم صلى الله عليه وسلم فكان يحتفي بهم فكان يحتفي بهم ويجتمع بهم ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم ويزجي ضعيفهم ويحمل فقيرهم عليه الصلاة والسلام فكان يفتح لهم بابه ويبسط رداءه ويبسط وجهه ويستقبل الصحابة كلهم في بيته أو في أي مكان عليه الصلاة والسلام هذا مما يدل على حسن خلقه. وسماحته وسعة صدره الأخلاق التي ينبغي أن نتمثل بها وأن نطبقها عملا لأننا أمرنا بالتأسي برسول الله فتكون صدورنا أوسع للناس من بيوتنا أوسع للناس من بيوتنا فتسع الناس أخلاقا أخلاقنا إن لم تسعهم أموالنا يسع الناس خلقك إن لم يسعهم مالك إذا كنت فقيرا لا تستطيع أن تتصدق ولا أن تنفق فأقل ما يمكن أن تتصف بالادب أن تتصف بالسماحة أن تتصف بطلاقه الوجه أن تنبسط، أن تتصف بنطق الكلام في مخاطبة الأنام هذا أقل ما ينبغي أن يوصف به المؤمن وكان رسول الله له من كل ذلك القدح المعلى صلى الله عليه وسلم فيجتمع بالصحابه رضي الله عنهم يوما في صدر النهار قال فبينما نحن جلوس اذ طلع علينا جماعة مجموعة من الناس عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مضر ميم ضاد راء لان ممكن تقرأها في الكتب مصحفه مصر أو مصر لا هي ميم ضاد راء قبيله عربية مشهورة وهذه القبيلة كان منها فخز يعني عائلة بطن يعني يقال لهم بن لحيان أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا الاسلام وطلبوا منه أن يرسل معهم قراء من الصحابة يقرؤونهم القرآن يعلمونهم يعني فأرسل معهم سبعين صحابيا من قراء القرآن من الحفظ يعلمونهم فلما انطلقوا بهؤلاء القراء راجعين إلى بلادهم وصلوا إلى مكان يقال له بئر معونه فغضروا بهؤلاء القراء فقتلوهم جميعا وارتدوا وكفروا بعد إسلامهم فدعا عليهم رسول الله اللهم اجعلها على مضر سنين كسني يوسف سني يوسف التي اشار اليها القران ها وسبع سنبلات خضر ياكلهن سبع وسبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف تمام وسبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف للسنين العجاب اللهم اجعلها على مضر سنين كسني يوسف يعني اضرب عليهم الفقر فضاقت بهم الدنيا وأحل الله بهم الفقر حتى دخلوا على رسول الله على هذه الهيئة التي انفطر لها حتى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بعد هذه المدة لا مفر لا مفر ولا منجا إلا أن يلجأوا إلى الله عز وجل ويعودوا إلى الله لن يرفع البلاء ستظل السنين العجاف والفقر والبلاء والمرض والفتنة لم ترفع. لم ترفع إلا إذا أتيت ربك وراجعت دينك وراجعت رسم الحق مرة ثانية فهؤلاء بعدما عضهم الفقر بنابه واكلوا الجيف بل واكل بعضهم بعضا حتى كان اهل البيت اذا مات فيهم الرجل استبشروا بموته ولا يدفنونه انما ياكلونه من شده ما حل بهم حتى دخلوا على رسول الله على هذه الهيئه المحزنه التي ينفطر لها القلب مجتاب النمار النمار جلود الحيوانات صاد ثعلب مثلا سلخه وخاذ الجلد بتاعه وجاب الجلد بتاع التعلب خرمه وجيهم يلبسه في رقابته كده انت لما تجيب جلد تعلب بلاش تعلب جلد حمار مثلا جلد فرس وتجي من نص وتخرمه حتى وتلبس دماء كده فيه وتنزل جزء من قدامه جزء من وراء ايسطر عورتك لا يسطر عورتك ليس في الامكان افضل من مكانه هو ذا الموجود مجتاب النمار ما في عندهم شيء يسطرون حتى عوراتهم يعني جاءوا مكشوف العوره, أو مكشوف العورة. متقلد السيوف انا اتصور انه لما يكون عنده مال يتقلد السيف ليدافع عن ماله لكنه فقير معدم شايل سيف له عشان يقطع الطريق خلاص ما معدش الا هذا يبقى تقلد سيفا تضر بقافله تجاريه يقتلون الذي الذين فيها وياخذون المال يبقى تقلد السيوف لقطاع الطريق لكنهم اتوا رسول الله بهذه الهيئه التي تدل على بالغ الفقر الذي وصلوا اليه فلما راى رسول الله ذلك وراى ان الله استجاب له فيهم رغم انه دعا عليهم تغير وحزن لما راى بهم ذلك مع انه حزن على هؤلاء القراء من الصحابه حزنا ما حزنه رسول الله على شيء قط لكن رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام كما وصفه ربه حتى بغير المسلمين رؤوف الرحيم فكانت بعسته بركة حتى على من كفر به عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الفقر تغير وجهه وحزن، وقام مباشره فدخل بيته ثم خرج دخل بيته ثم خرج ليه يشوف اي حاجه في البيت يشوف طعام يشوف شراب يشوف كساء ما قال قوم يا فلان لا يبدا بنفسه يضرب الاشوه من نفسه عشان يقترب به الناس هكذا يجب ان يكون الداعي الى الله اذا دعا الى هدى ينبغي ان يبدا بنفسه فيحمل الناس على هذا لا ان تجلس فتنظر كلاما نظريا ليس له رصيد ولا اساس في واقع العمل بعيدا عن الواقع العملي لا كما قال عثمان رضي الله عنه انتم الى امام فعال احوج منكم الى امام قوال فلا بد ان يضرب الداعيه الاسوه العمليه من نفس وعلى هذا درج أهل القرون المفضلة وأهل العلم حتى كان لعلك تقرأ في سير العلماء أنه يطلب منه مثلا أن يتكلم عن فضل اعتاق الرقاب أو فضل الصدقات فلا يتكلم إلا بعد فترة مثلا بعد اثنين خطبتين ثلاثة شهر أو شهرين ثم يتكلم فيساله السائل لما تباطات في الكلام يقول مثلا ما كان عندي مال أشتري به رقبة فأعتقها فلما يسر الله لي اشتريت حين حينئذ اتكلم لما يرى الناس الاسوه العمليه ينفعلون لك انما ساعدت قدام الناس لابس ابيض فابيض الجماعه اللي بي في المنام وتامر الناس انهم يقحموا انفسهم في كل مهلكه وانت جالس في البرج العاجي لابد ان تكون مع الناس وان تبذل نفسك للناس وان تفتح بيتك وان تفتح قلبك وان تبسط رداءك وان تنفق لا اقول الفضل بل تنفق ما تملك من مالك هذا اذا اردت ان تنجح دعوتك قام فدخل بيته لم ينتظر ان ينزل الله الرافه في قلب رجل من هؤلاء الجلوس لم ينتظر ان يتحرك انسان ما قالش سيحن ما بنقول هو هذا اللي هغير الكون هو هذا اللي هصلح الله هو اللي هارفع الفقر عن هؤلاء وما لك لا ترفع لا يحقرن أحدكم نفسه لما تحتقر عملك لما تحتقر مجهودك ألا تدري أن رسول الله قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باله أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به للجنة عمل تبدأ فينفعل الناس لك فتفتح باب خير على الناس فقام فدخل بيته ثم خرج لينظر أمن طعام من شراب أمن كساء فلم يجد رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم خلاص يعملي المجموعه الموجوده قليل فأمر بلالا ان يؤزن لصلاه الظهر وكان وقت الظهر قد دخل فازن فاجتمع الناس فصلى الظهر ثم خاطب الناس وحسهم على التقوى وقلنا في خطبه امس بان من فضائل التقوى انها تحفز وتحس وتدفع العبد الى فعل الخير لان الله عز وجل قال في كتابه فذكر فان الذكر تنفع تنفع المؤمنين فاذا كان العبد مؤمنا تقيا تنفعه الذكر وينفعل للموعظه وينفعل للموعظه واذا ارتقى ايمانك اكثر كل ما تسمعه من كلام الله ورسوله تتأثر له تتأثر له تلاقي نفسك ما فيش فرق عندك بين خطيب مفوه وخطيب غير مفوه كل من يقول قال الله وقال رسول تتأثر به وخد بالك معي ان الذكر تنفع العبد إذا استنار الإيمان في قلبه فحساهم على التقوى وهذا من حسن التأتي هذا من حسن العرض للمستمع أن تذكره بتقوى الله ليه ذكروا بالرصيد اللي عنده الرصيد الايماني اللي عنده زي ما انت عندك رصيد ايماني الرصيد من واجبات او من مقتضيات ان تنفق لذلك لم يأمر الله المؤمنين ولم ينهى الله المؤمنين الا وقدم الامر او النهي بي يا ايها الذين امنوا ليحرك الإيمان فيهم ليندفعوا للعمل هكذا سلك رسول الله فقرأ الآية التي في صورة النساء حسهم على التقوى لأنها الباعثه على العمل وهل إذا أردت أن تذكر الناس بفضيلة هل هناك أفضل من كلام الله عز وجل ورسوله فقرأ عليهم الآية التي في صدر صورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وعقابه شيئا يقيكم شره وهذا الشيء هو التقوى هذا الحاجز الذي يقيك شر غضبه وعذابه هو التقوى وهي فعل المأمور وترك المحظور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 فقالت يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة فقال نعم أما ترضين أن أصل من, أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لذلك ذكرنا بصلة الرحم وحذرنا من قطعها فقال والارحام يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا يعني يراقب أعمالكم إن وصلت رحمك واتقيت ربك بفعل المأمور واتقيت ربك بترك محزور جازاك بقليل من الإحسان أضعافا وبالسيئة إن رجعت عفوا وغفرانا وإن تركتها ولم تتب فالسيئة سيئة واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد شوف انت هل فعلت شيئا يصلح ان تقدم به على ربك ولتنظر نفس ما قدمت لغد شوف تعبير القرآن لغد انت ممكن تعيش سبعين سنة مئة سنة لسه بالغ النهارده ده عندك خمستاشر سنة شوف باقي العمر ده قدامك ايه؟ وعبر الله عنه بغدم دلاله على قربه وأن الدنيا إنما هي ساعة كما ورد في بعض الآثار لما قيل لنوح عليه السلام بعد هذا العمر الطويل قال كيف وجدت الدنيا؟ قال كبيت له بابان دخلت من الأول وخرجت من الاخر ظلم يزول، إنما هي أضغاس أحلام. لما تموت تتذكر هذه الدنيا كأنك ما مررت بها، ما مررت بها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. المجرم ده ممكن يكون عاش في الدنيا ألف سنة، ممكن يعيش يكون عاش في الدنيا خمسمائة سنة. ويقسم انه ما عاش غير ساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون يبقى ساعة يبقى غدا قريب جدا طب قريب جدا احنا عملنا ايه احنا عملنا ايه انت قدمت ايه ماذا قدمت لهذا الغد اللي هو بكرة هذا في حاجة عينك جيه رمضان ومن الله علينا بأن أدركنا هذا الشهر فهل ما وفقنا له من الطاعة في رمضان هل قبل كله؟ أو هل قبل اصلا يمكن للإنسان أن يؤمل في طاعات ويكون الأمر بخلاف ذلك كما قال الله جل وعلا في كثير من المخدوعين بحسنات مزعومة ركلوا إليها قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ورد في الأسر أن الإمام شيخ الإسلام منصور ابن زازان رحمه الله لما مات رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ماذا فعل الله بك يا منصور ومنصور ده كان لما يصلي العشاء يطلع يصلي التراويح على سطح البيت وكان البيوت زمان او البلاد زمان مفيش رب يفضل واقف على سطح البيت يصلي من بعد العشاء حد الفجر ما اذان ينزل يصلي الفجر فلما مات منصور قالت جاريه جاره يا سيدي منذ مات منصور من يومين او ثلاثه كان او كنت ارى على سطح بيته خشبة منصوبة لما مات الرجل لم اعد اراها قال لها هذا منصور نفس خشب نفس هو منصور نفس صل العشاء ويفضل قائم يصلي الى الصباح فلما وقف بين يدي الله قال يا منصور بما اتيتني ايه اللي انت جيتني به قال بستين حج حج ستين مر قال يا منصور لم أقبل منها حج الستين حج لكل صنطة طيب طب بما جئتني بألف عمرة لم أقبل منها شيء إلى آخره قال يا منصور بما أتيتني قال يا ربي جئتك بك خلصنا لم يعد إلا هذا تغفر الله عز وجل له فانت قدمت ايه عملت طاعات ولا شك ان التقصير يعرض على العبد فاذا كنت وفقت لطاعة في رمضان لما تنكس على عقبيك لما تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة لما تراجع او تراوح قدميك لماذا تقف مكانك ما ترضى المواصل ولا تتراجع يبتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انت مستطول حالي ده بكرة قصة ده ممكن يكون بكرة الان قبل ما تقوم من مكانك ممكن يكون بكرة الان وانت برا المسجد ما تدري خطب بيد سواك لا تدري متى يغشك اذا ما دمت انك لا تدري فتهيا كما قال بعض السلف لو اخبرت ان الساعه غدا ما وجدت من العمل مزيدا خلص هو وصل لاقصى درجه يمكن ان يفعلها بشر هو ذا المستعد للقاء ربي طب قصرنا في رمضان الفرصه قائمه برضو الفرصه لم تغلق في رمضان كن ربانيه كن ربانيه ولا تكن رمضانيه الفرصه مفتوحه وفقت لطاعه في رمضان اياك ان تنزل خذلت عن طاعه في رمضان راجع رسم الطاعه واجعل غدا بين عينيك ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اتقي عذابه اتقي عقابه اتقي غضبه اجعل بينك وبين هذا حجابا سترا وقايه تقيك شره حتى تسلم حتى تنجو ثم قال تصدق رجل هذا امر في صورة الخبر يعني تصدق يا رجل يعني تصدق يا رجل من صاع من درهمك او من دينارك او من درهمك الى اخره تصدق رجل امر في صوره الخبر وه... وهذه صوره من ضمن صور اوامر الشرع قران وسنه ياتيك بالامر في صوره الخبر وهو امر وهو أمر في الحقيقة تصدق رجل من ديناري طيب ما فيش دينار دينار ده عملة كبيرة مبلغ كبير انت ماشي وجالك واحد سائل فدورت في جيبك لديت اللي بقى كله فئة المتين جنيه تمام ما وانت محتاج المبلغ يبقى بلاش دينارك يبقى من درهم؟ شوف فئة الخمسين فئة العشرين ها بلاش الدينار يبى درهم تصدق رجل من ديناره يعني ان كان سخيا كريما طيب ان كان فقيرا او ليس على المستوى من الغنى او كان بخيلا او بخل على نفسه يبى من درهم طيب ما في لا دينار ولا درهم يبى من ثوبه الواحد فينا النهاردة بيلبس من اربع قطع وانت طالع سروال قصير وفانيلا وسروال طويل وثوب ممكن بجا تلاقي غطرة تلاقي طقية تلاقي شراط تلاجي... إلى يعني اقلوا اربع قطع وانت طالع الصحابة كانوا يسمون اولادهم ثوبان ثوبان طمعا ان يلبس يوما ثوبين تفاؤلا يعني هنسميه ثوبان عشان يبعم ثوبان تمام؟ أما لو كان عنده ايه؟ هو سوب واحد سوب واحد قطعه قمش كده بليه في نفسه به دول الصحابة انت سعادتك النهارده عايش في في رخاء ليس له مسيح وبرضه بتشتكي الفقرة عندك خمس ست قمصان جلنيب جسر عليك ديو عليك الحجة مثلا مواليك بالبط والحمام وجسمك فرد خلاص ما عدتش بتلبسهم اكويهم وطبقهم وجنبك اخي ما من ثوبه بتغير لاولادك كسوة كل فترة قريبة من الزمن طلع هذا للناس من ثوبه من كان عنده فضل ظاهر فليعد به على ما ظهر عنده ومن كان عنده فضل طعام فليعد به على وهكذا من ثوبه اغناك الله عنه وانت في حاجه وزياده عن هذا انفق هذا اخرج هذا في الناس من لا يجد ما يسطر به عورته اعطيه وانفق ينفق الله عليك طيب ما فيش ثياب يبقى من صاع البر صاع البر لو قمحيه دقيق في البيت ارز خبز انفق انفق ولا تستقل هذا المعروف كان بعض الصالحين يتصدق كل يوم بصدق فاذا لم يجد تصدق ببصله بصلة انت مش عيب انك تطلع كيلو رز كيلو دقيق كيس ماكرونا اي حاجه كيلو جبنه اي حاجه تصدق ببصله فقيل له بصله قال يا هذا ان الله يقول فمن يعمل مشكاله ذره خيرا يرى ومن يعمل مشكاله ذره شرا يرى وكم في هذه البصله من ذرات اتعامل بهذا المنطلق يب من صاع بره طب ما في بر يب من صاع تمره صاع البر اللي هو الطعام طب ما في طعام يب مما يتفكه به الانسان من فاكهه او نحو ذلك المهم تصدق يا مولانا اللي عندي ما ينفعش للصدقة هو اللي ينفع تصدق بزبادي مثلا ينفع تصدق بأيس كريم ينفع تصدق مثلا بيه آه ينفعه. بحليب آه ينفع كل هذا خير معروف تصدق سواء كان من الطعام أو مما يتفكه الناس به انفق هذا كل هذا خير حتى قال ولو بشق تمره ابويا الشق التمره ده بتعمل ايه الشق التمره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه انفقي يا عائشه اتقي النار ولو بشق تمره اسمع فانها تسد من الشبعان او تسد من الجائع مسدها من الشبعان آه والرسول قال بيت فيه تمر بيت ليس فيه تمر جياع اهله يأكل التمر يشفع اذا ما انت تأكل التمر في رمضان بتشفع آه الى ان تصلي يبشق التمره ده يقيك الله به النار اتقي النار ولو بشد نصف تمره يعني أنا لو تصدقت بنصف تمرة يكون هذا وقايا بيني وبين النار فكيف لو تصدقت بتمره كيف لو تصدقت بتمرات كيف لو أنفقت آلاف لا شك أن الحجاب الذي يكون بينك وبين النار يكون أعظم وأبعد من عذاب الله وجل لك